واتقوا س الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليدان اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم إ ن ه كان حوبا كبيرا و إ ن خفتم أ ل ا ت ق ص ط و ا ب ا ل ي ت ا م ا فانكحوا ما ق ا ب لكم من النساء م ت ن ى وثلاث ورباع ف إ ن خفتم الا ت ع ذ ل و ا فواحده أ و ما ملكت أ ي م ا ن ك م ذلك ادم أ ل ا تعولوا و آ ت و ا النساء ص د ق ا ت ه ن منحله ف إ ن تدن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا ت ؤ ت و س ف ه ا أ م و ا ل ك م التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وقتوهم وقولوا, وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا ف ف د ع و اليهم إ اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف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 مما قل منه أ و كثر نصيبا مفروضا و إ ذ ا حضر القسم تولوا ل ق ر ب ى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذ ر ي ة و ب ع ا ف ا خ ا ف و ا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا إن الذين ي أ ك موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه للذكر م ث ل حظ ا ل أ ن ف ي ن فإن كن ن س ا ء فوق ب ن ت ي ن ف ل ه ن ع ل ا م ا ترك وإن ك ا ن س ل ا م ي ه و ل أ ب و ي ه لكل واحد منهما السدس مما ص ر ك إ ن كان له ولد ف إ ن لم يكن له ولد وورثه أ ب و ا ه ف ل أ م ه ا ل فإن ث ل أ من ه السدس م بعد و ص ي ة يوصي بها أ و د ي ن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 من بعد و ص ي ة ي و ص و ن بها أ و ن ي ن ولهم اربع مما تركتم إ ن لم يكن لكم ولدا ف إ ن كان لكم ولد فلهم ن ث م ه مما تركتم من بعد وصيه توصون بها أودين ك اغنين لالة أو امرأة فان ل ك ح د م ه م السدس فإن كانوا أ ك ث ر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد و ص ي ة من بعد و ص ي ن ي بيصيبها او د ي ن غير م ب ا ر و ص ي ة من الله و ا ل ل ه عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله م د خ ل ه جنات تجري من ت ح ت ه ا ا ل أ ن ا ر خالدي نبيا وذلك الفوز العظيم ومن يعص ط الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مدير واللاتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في ا ل ب ي و ت حتى حتى يتوفاهن الموت أ و يجعل الله لهن سبيلا واللذان ي أ ت ي ا ن ه ا م ي ق ف ا د ه م ا ف إ ن تابا و أ ص ل ح ا ف ا ع ر ض و عنهما إ ن الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء رجاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 بهتانا و إ ث موسوعه ا مبينا ك ي ف ت أ خ وقد أفضى ب ض ك النابلسي و للعلوم الاسلاميه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 و أ م ه ا ت نسائكم وربائلكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ف إ ن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من أ ص ل ا ب ك م و أ ن ت م ج م ع و ا وأن ت موسوعه ع النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ملكت أ اسماء ن ك ت الله الحسنى ي ك م و أ ل وراء ذ ل ك موسوعه أن ا ل ك م ن ي غير م س ا ح ي ب ل س ت م ت ع ت م منهن فآتوهن فيضة. ولا جناح عليكم فيما به ف ت و ه وجورهن ن فيضة و ل ا جناح ع ل ي ك م ف ي م ا ت م ا ء الله الحسنى ا ل ل ه كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أ ن ينكح المحصنات المؤمنات فمما, فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن ا ل ه ن و آ ت و ه ن ه ج و ر ه ن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أ خ د ا م ف إ ذ ا أ ح ص ن ف إ ن اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 والله يريد أ ن يتوب عليكم ويريد الذين تبعون الشهوات أ ن تميدوا ميلا عظيما يريد الله أ ن يخفف عنكم وخلق ا ل إ ن س ا ن اضعيفا يا ايها الذين آ م ن و ا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن فراغ ض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلي دينارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تناول عنه موسوعه ا ت ن ن نكفر النابلسي ك كريما ولا ما للعلوم بعضكم بعض الاسلاميه اكتسبوا نصيب مما ا ك ب و و ا ش ر ل ه الهدى ل شركه دعويه غير ربحيه م ا ت م ا م و ا ا ل د ن و ا ل أ ق ر ب و ن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 ان الله كان عليا كبيرا و إ ن خفتم شقاق بينهما ف ب ع ث و ا حكما من أ ه ل ه وحكما من اهلها ان يريدا يريد اصلاحا يوفق الله بينهما إن إ ن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا و ب ذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا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 الذين يدخلون و ي أ م ر و ن الناس بالبخل ويكتبون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا ل ل ك ا ف ر ي ن عذابا مدينا والذين ي ن ف ق و ن أ م و ا ل ه م رئاء الناس ولا, ولا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ومن يكن و الشيطان له حمينا فساء حمينا و م ا ب ا عليهم لو آ م ن و ا بالله واليوم ا ل آ خ ر و أ ن ف ق و ا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إ ن الله لا يظلم مثقال ذره و إ ن ف ق حسنه ض ا ع ف ا ويؤتي من لدنه أ ج ر ا عظيما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 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إ ل ا عابري سبيل حتى ت غ ت س ل و ا و إ ن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط أ و لامستم, لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموه ف ت ي موسوعه م بوجوهكم ا ل ل ه ك ا ن ع ف و ا غفورا ب ل م تر إ ل ى ا ل ذ ي ن ه و ا نطيبا م ن ا ل ك ت ا ب يشترون ا ل ل ا ل م ي د و ن أن ت ض ه ا ل ب ي ا و الله أعلم أ ع ب د الحسنى ئ ك م و ويقولون ل ا بالله نصيرا من الذين هادوا الكلمة وكفى يحركون مواضيه و من عن ي سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا, وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدنيا ولو أ ن ه م قالوا سمعنا و أ ط ع ن ا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وقوام و ل ا إ لعنهم ا الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 الم تر إ ل ى الذين ي ذ ك و ن ا ن ت س ه م بل الله يزكي من يشاء ولا يبلغون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب و ك ف ا به اثما مبينا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 ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا آ ل ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آ م ن به ومنهم م و س و ع ر ا إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب آ ي ا ت ن ا س و ف ن ي للعلوم ا د ه ب د ل ا ه م ج ل و د ا غ ي ر ن ا س م ا ل ع ذ الله ب إن ا ك ا ن عزيزا ح ك ي م ا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 موسوعه ا أ ل ن ا ب ل ذ ي ن ي ع ل و م ا ل ل ه م ا في ق ل و ب ه م فأعرض ي ه اسماء الله الحسنى موسوعه ا ل ن فهم ا ب ل س ا للعلوم ه و ا س الاسلاميه ل و ج د الله ثوابا ر م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 ومن ََ يطع ُِ الله َّ والرسول َََُّ فاولئك َََ مع ََ الذين ََِّ أ َ ن ْ ع َ م َ الله َُّ عليهم ََِْ من َِ النبيين ََِّ والصديقين َََِِّ والشهداء َََُِ والصالحين َََِِّ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 ولئن اصابهم فضل من الله ليقولنك أ ن لم يكن بينكم وبينه موده ت يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بل من ا ل آ خ ر ه ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أ و يغلب فسوف ن ؤ ي ه أ ج ر ا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من, من الرجال والنساء والولدان الذين الذين يقولون ربنا أ خ ر ج ن ا من هذه ا ل ق ر ي ة الظالم آ ل و ه ا ب واجعل لنا من لدنك وليا و ج ع ل لنا من لدنك نصيرا الذين آ م ن و ا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت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 كخشية الله أ و أشد س و ع ه ا ل ن ا لم ك ت ب ع ل ي ن ا ا للعلوم ق ل الاسلاميه ق والآخرة ل خير موسوعه ن اتقى ل ل ا ت ظ ن النابلسي م ن ة ق و ل هذه من ع ن د ا ل ل ه و إ م ا ل ا س ل ا م ن عندك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 كبيت طائفة م ن ه م غير الذي ت ق و ل و ا ما ل ل ه يكتب يبيتون ف أ ع ر ع ن ه م وتوكل على ا ل ل ه و ك ف ا ب ا ل ل ه و س ي ل ف ل ا ي ت ب ر و ن ا ل ا س ل ا ف ل ا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه, لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم اقر من الامن او الخوف ا ذ ى عيوبه و ل و ردوه ر إلى ل ا س و ل وإلى أولي الأمر ل منهم ع ل م ه ا ل ذ ي ن ت ا ب ل ا ي للعلوم ي م ر ح ت ه ل ا ت ل ا س ل ا ق ل ي ل فقاتل ا في سبيل لا, لا تتلق إلا ن ف س ك و ح ع ه ا ل م م ؤ ن ي ن ع س ى ا للعلوم الاسلاميه ا س و ا و الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد أ ب ا واشد ت ن ي ل ا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 ا ل ل م و ا و ع ه ا ل ه ل ا ب ل س ي للعلوم ن ك م إ ي ا ل ق ي ا م ة ل ا ريب فيه و م ن من أصدق د الله ح ي ث ه فما ل ك م بالمنافقين في ه ا ت ي ن والله أ ر ك ث ه م بما كسبوا أ ت ر ي د و ن أ ن ت ه د و من أ ض ل الله ومن ي غ ل ل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكون و ن سواء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 حصرت س ولو ر ه م أن ي ق ا ت م قومها أو يقاتلوا قومها. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوهم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آ خ ر ي ن يريدون أ ن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إ ل ى ا ل ف ت ن ة أ ر ك س و ا فيها ف إ ن لم ي ع ت ذ ل و ك م ويلقوا إ ل ي ك م السلام و ي ق ف و ا أ ي د ي ه م فخذوهم وقتلوهم حيث فخفتموهم و أ و ل ئ ك م جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أ ن يقتل مؤمنا الا م م ؤ ن خطا أ فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه إ ل ى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه م ؤ م ن ة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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذا ضربتم في سبيل الله ف ت ب ي ن و ا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلم لست مؤمنا فابتغوا نعرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوه ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القائدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م على القاعدين د ر ج ة و ك ل ل ه وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أ ج ر ا عظيما درجات منه م غ ف ر ة و ر ح م ة وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم الملائكه ظالم الانفس يقالوا في مكنتم ا قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت نصيرا إ ل ا ا ل م ص ت ض ع ف ي ن من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا ي ت د و ن سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يؤاخر في س ب ي ل يجد في الأرض من ر كثيرا ا ا م م وسعا يخرج من بيته مهاجرا إ ل ى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما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 ولا جناح عليكم إ ن كان بكم أ ذ ى من مطر أ و كنتم ن ر ب ى ان تضعوا اسرعتكم وخذوا, وخذوا حذركم ان الله ع د للكافرين عذابا مهينا ف إ ذ ا قضيتم ا ل ص ل ا ة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فان اطماننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تلنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا, عليك الكتاب انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله, واستغفر الله ان الله ل كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختمون ا انفسهم ان ل ل ه لا يحب من كان خوانا أ ث ي م ا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم, معهم إ ذ يبيدون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فأنتم هؤلاء ومن يعمل الدنيا ي الله عنهم سوءا او يضمن نفسه ثم يستغفر الله لاجد الله غفورا رحيما ومن يكتب اثما فانما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه أ و إ ث م ا ثم يرم به بريئا فقد, فقد احتمل بهتانا و إ ث م ا مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت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 وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إ ل ا من أ م ر بصدقه او معروف او إ ص ل ا ح بين الناس ومن يفعل ذلك ب ت غ ا ء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتجا غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت نصيرا ان الله لا يغفر أ ن يشرك به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 قال ل أ ت خ ذ ن من عبادك نصيبا مفروضا و ل أ و ل ن ه م و ل ا م ن ي ن ه م ولامرنهم فليبتكن آ ذ ا ن ا ل أ ن ع ا م ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ا فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إ ل ا غرورا اولئك م أ و ا ه م جهنم ولا يجدون عنا محيطا والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم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 ومن أ ح س ن دينا ممن أ س ل م و ج ا ه لله وهو محسن واتبع مله ا ب ر ا ه ي م حنيفا واتخذ الله ادراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وكان الله بكل شيء محيطا وإستفتونك في、النساء. قل الله يفتيكم فيهن وما ي د ل ى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الاتي ا ل ت ي لا ت خ د و ن ه ن ما كتب لهن وترغبون أ ن تنكحوهن والمستضعفين من ا ل و ج ا ن وان تقوموا لليتامى ب ا ل ق ص ة وما تفعلوا من خير ف إ ن الله كان به عليما وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما اي الصالحا بينهما صلحا والصلح خير والصلح خ شركه و أ ح ا ل أ ن ف ه ا ل ش ر ك ح دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ب ت م ا ع ي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا ت ل ي ل و ا كل الميل فتضروها كالمعلقه و إ ن تصبحوا وتتقوا ف إ ن الله كان غفورا رحيما وان َ يتفرقا ََََّ ي ُ غ ْ ن ِ الله َُّ كلا ُ من ِْ سعته ََِِ وكان َََ الله َُّ واسعا حكيما َِ ولله ََِِّ ما َ في ِ السماوات َََِّ وما ََ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ ولقد َََْ و ََ ص ّ ي ْ ن َ ا الذين َِّ اوتوا ُ الكتاب ََِْ من ِ قبلكم َُْْ و َ إ ِ ل َ ي ا ك ُ م ْ أ َ ن اتقوا ُ الله َّ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 يا ايها الذين آ م ن و ا كونوا قوامين ب ا ل ق ص ط شهداء لله ولو على انفسكم أن او الوالدين والاقربين كي يكن غنيا ً أ و فقيرا ً فالله أ و ل ى بهما فلا, فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا و إ ن تلووا او تعرضوا ف إ ن الله, كان بما, الله كان بما تعملون خبيرا ً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 فقد ضل ظل ضلالا بعيدا إ ن الذين آ م ن و ا ثم كفروا ثم آ م ن و ا ثم كفروا ثم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ولا ي ه د ي ه م سبيلا بشر المنافقين ب أ ن لهم عذابا اليما الذين اتخذون الكافرين أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين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 موسوعه النابلسي للعلوم ل الاسلاميه ه ب ي يا ا الذين آ م ن و ا ء الله تتحد ا ك ا ف ر ي ن أ و الحسنى ء من دون ا م ي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 إ ن المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من النار ولن تجد لهم نصيرا إ ل الذين ا تابوا و أ ص ل ح و ا واعتصموا بالله واخلصوا, وأخلصوا دينهم لله ف أ و ل ئ ك مع المؤمنين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 فيجب م إلى ي و م ا ل ق ي ا م ة ل ا ر ي ب فيه و م ن من أصدق ا ل ل ه ح د ي ث ا فما ل ك م ا ل م ن ا ف ق ي ن فياتين ه ا س ه م م ا ك ب و الله فتريدون تهدوا أن من أ ض ا ل ومن ا ل ل فلن ه ح س ن ا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 إ ل ا الذين يصلون إ ل ى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم أ ن يقاتلوكم أ و يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم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 ستجدون آ خ ر ي ن يريدون أ ن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إ ل ى الفتنه في اركسوا فيها ف إ ن لم ي ع ت ذ ل و ك م ويلقوا اليكم السلم ويخفوا أ ي د ي ه م فخذوهم وقتلوهم حيث ف ق ف ت م و ه م و أ و ل ئ ك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه ة مسلمه إ ل ى اهله وتحرير, وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجلب صيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن ي ق ه ل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما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 ا ل م س ت ض ع ف ي ن من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ح ي ل ة ولا ي ت د و ن سبيلا فاولئك عسى الله أ ن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا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 ق م ت لهم ا ل ص ل ا ة ف ل ت ق م طائفه منهم معك ولياخذوا اجد حثرا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 فاذا ا ط م ئ ن ا ت م فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوسا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون وترجون من الله ما لا يرجون كان الله ع ل ي م النابلسي حكيما إنا ن أ ز ل ك ت ا ا ب ب ل ح ق ل ت ح ك م بين ا ل ن ا س بما ا أرى ك ل ل ل ه و ا تكن للخائنين خ ي ط م ا واستغفر ا ل ل ه واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختمون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا أ ث ي م ا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ ي ب ي ت و ن ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا لا يجادلتهم ومن يعمل ن ي ا ومن يعمل سوءا او يضمن نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكتب إ ث م ا ف إ ن م ا يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يفسد خطيئه ة او اثما ثم يرم به بريئا فقد, فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت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 قال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاظلنهم و ل ا م ن ي ن ه م وللامرنم ه فليبدكن آ ذ ا ن ا ل أ ن ع ا م وللامرنم ه فليغيرهن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ر فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم و ي م ن ي د وما يعدهم الشيطان إ ل ا غرورا اولئك م أ و ا ه م جهنم ولا يجدون عنها م ح ي ط ا والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم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 و ي س ت ف ت و ن ك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الاتي ا ل ت ي لا ت ح ت و ن ه ن ما كتب لهن وترغبون أ ن تنكحوهن والمستضعفين من ا ل و ل د ا ن وان تقوموا لليتامى ب ا ل ق ص ة وما تفعلوا من خير ف إ ن الله كان به عليما وان امراه خافت من بعلها نشوزا او إ ع ر ا ض ا فلا جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا والصلح خير, خير واحضرت الانفس الشح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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أ ن ف س ك م او الوالدين و ا ل أ ق ر ب ي ن كي يكن غنيا ً أ و فقيرا ً فالله اولى بهما فلا, فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله, كان بما, فإن الله كان بما تعملون خبيرا ً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 فقد ظ ل ظ ل ا ل ا بعيدا إ ن الذين آ م ن و ا ثم كفروا ثم امنوا ثم ا ز ا د و ا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا, ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين ب أ ن لهم عذابا أ ل ي م ا الذي ما تخذون الكافرين أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين أ ي ب ت ه و ن عندهم ا ل ع ز ة ف إ ن ا ل ع ز ة لله جميل و ق موسوعه ا ل ن ا ب إذا س ي للعلوم الاسلاميه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 موسوعه ذ ل ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه يا اسماء الذين الله الحسنى ي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 ا ل ق و ل إ ل ا من ظ ل م و ك ا ن ا ل ل ه س م ي ع ا ع ل و م الاسلاميه إن ا س و ء فإن الله ك الحسنى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 وكان الله غفورا رحيما يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبرا ذلك فقالوا ارنا الله جهره فاخذكم الصاعقه بظلمهم ذ ثم, ثم اتخذوا الاجل من بعد ذلك ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا ع ن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا, وقلنا لا تعزوا في السبت و أ خ ذ ن ا منهم م ي ث ا ق <تصفيق> غليظا فبما ن ق ض ه م ميثاقهم وكفرهم ب آ ي ا ت الله وقتلهم ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق وقولهم قلوبنا غ ل ت بل طبع الله علي بكفرهم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 وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن ا ل به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و شركه ا ل ل ه كثيرا و أ د م ا ل ر ب ا وقد ك ه دعويه غير ر ب ح ي ل ذات مضمون اجتماعي ب ا أ م ا لكن ل ا ر ا س خ و ن ف ا ل ع ل م م ن ه م و النابلسي م م ؤ و و ن ن ي ؤ م للعلوم ا ل من ا س ل ا ل م ي ن اسماء ل الله م م ؤ ن ن و ب ا ل و ا ل ي و أولئك م الآخر س ن ي ي ه م م أجراً ا ع ظ ى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 شركه الهدى شركه دعويه و ي ر ربحيه م و ذ ى ت ك مضمون ا ا موسى ت ك ي م ا رسلا م ب ش ع ي ن ومنذرين لألاء لئلا يكون للناس على الله, حجة, لكي لا يكون على الله للناس حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل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 يا أ ه ل الكتاب لا ت غ ل و في دينكم ولا تقولوا على الله إ ل ا الحق إ ن م ا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته أ ل ق ا ه ا الى مريم وروح منه امنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثه موسوعه ه النابلسي ا ن للعلوم ا ل وكفى ا س ل ا لن ي س ه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 واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا, ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا, وأنزلنا اليكم الذين آ موسوعه ن ا ب النابلسي ه د خ ل ه منه م رحمة في ل ظ ل و ه د م إ ل ي ه ر ا ط ا م س ت يستفتونك ق ي م ا ل ا م ف ي ا ل ل ك ه فيه امر هلك ليس له ولد وله أ خ ت فلا ن س ما ترك وهو يكوى ان لم يكن لا ولد ف إ ن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إ ن كانوا إ خ و ة رجالا ونساء فلذكر ف ل شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل م